أنت الإنسان بحاجة للطرح بيان لما بيكون الشخص اللي على مثالك شو بحاجة للبيان؟ الله إذا كان لم يكن بحاجة للبيان في حاجة للبيان؟ بالنسبة يعني لرأيي أي. بحاجة حاجة للبيان رأي أنا فيه استثناءات مش على إطلاق كلام يا أخي سنتبين في بعد أنه أنت بحاجة للبيان أو لست بحاجة للبيان؟ مش القصد يعني القصد إنه أنا كلامي مش على إطلاق فيه على شوية تقييدات حاب أحكيلك يعني حاب أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين الفاظه إذا حملنا نفض السماء على علو العلو الرتبه وكذا هيدا هيدا هيدا حتى الآن الموضوع الموضوع ليس البهض في السماء الموضوع في السؤال الذي يوجه من الرسول لا تستعجي الأرجوك ولا تسري العدوى إليك الحديث حديثنا الجارية في سؤال في جواب صح؟ السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب فالآن أنت قفست قفزة من السؤال إلى جواب من سؤال الرسول إلى جواب الجارية السؤال الآن أكرر على مسامات مره ثانية أو ذالدة ما هو الرفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله ما هو السؤال؟ نفضان من ربك وتشهدين أن لا إله إلا الله هذا في تعارض تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها؟ أنا بدأ أجهر نعم بالنسبة لإمكانية الجمع فأنا بدأ أقول شيء قبل أجمع بدأ أبين شو نقاط نقطة التعارض نقطة التعارض هي أنه لفظة سؤال أين الله لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك لأن الكفار نفسهم كانوا يقولوا أن الله في التماء هذه نقطة بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفي في شرك هذا وجه الدخال هذا هو الوجه الآن أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر لكن جبنا معترض أن هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ظرراً. إذا ما صعّدت قولك اسمع يا اخي الله يا ما دام قلت اخيرا كلمة الحق، انه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل إذا من أين لك أن كلمة في السماء هذا ينبغي أن لا نقوله لأن الكفار يقولونه. لا. أت... هذا هو جوابك. طيب. لا أنا بقول إنه ما بقول ما قلت آنفا إنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء. إيش بتقول لا؟ أيضا. صح بس وجهة نظري من هذا أنا موضح لك يعني أنا أنت أنا موضح لكنا إنه كون اعتقاد عقيدة أن الله عزوجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر وهذا في نقطة. المراد من سؤالنا. إنك لا. سبحان الله. الله يديك. طبعاً. أنا متأفف. سبحان الله. الله يديك. إن شاء الله ما يعلمون أدبهم. إنك لا. جميل. هل تعلم أن هناك طائفة أو طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان؟ وأنا أكثرواهم بذلك. يا أخي الله يعلم. أعلم ذلك. نحن رأينا في, في صدر التكفير نعم. أعرف أن في طائفة تقول الله في كل مكان. جميل جداً. نعم هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان إذا بالنسبه لهؤلاء يحسن إذا عرفنا نحن أو شعرنا أو أو إلى آخره أن هناك طائف من المسلمين يشهدون معنا بالشهادتين لكن قد يقولون أو يقين يقولون إن الله في كل مكان فنحن نسألهم بسؤال الرسول نقول لهم أين الله لنستفشف هل هم كما صرحت أنت كفواج ولا مش نبين أما أنت حينما لا تتبنى هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يشف عن إيمان ولا يشف عن كفر نقول لك لا هذا قطع هذا بالنسبة لوجهة نوعك أنت أما بالنسبة لوجهة نوع ونحن الآن أتوناك المثال إذا اجتمعنا مع إنسان ابتلي بأن يقول إن الله في كل مكان فنحن نسأله هذا السؤال النبوي وحين اذا اجاب بنفس الجواب او في كل مكان تاكدنا ان ما كنا سمعناه منه بأنه صحيح وانه هو الضلال وما للكفر بعينه لكن الان اذا سالنا هذا الانسان او غيره من الناس اين الله فاجاب بريء في السماء هل نقبل منه هذا الجواب أن نرفضه نعم. بعلك سوابت شوالي سألتني إذا سأل الإنسان أين الله فأجاب بأنه قال في السماء فنحن من ننظر الإنسان ممكن الإنسان يكون عامي ولا يعقل إنه معنى من كلمة في السماء لها مرادات أقرأ ممكن قطد أنه أراده في السماء في العلوم وكذا على سبيل الرتبة فإذا قال ذلك نقبل منه أنه رجل موحف أما إذا قطد أن الله عد وجل في السماء يعني بالقبل أنه يجيب أنه الله في مكان فنرفضه منه آه ما عدينه بإذن الله يزيق الحب انت هكيت لي ممكن نتألوا واحد جائنا الله عدد أتعاد يقول الله في كل مكان أو لا حتى نحفظ إيمان نفحظ إيمان أنا أقول الحديث يوجد في الحديث ضاغق اللي يحتاج في الحديث يحتاج في الله عز وجل في السماء إنه النبي سألها ليعرف هي في الحديث ضبط انه بده إذا قالت السماء فكان الجواب إنها مؤمنة وإذا قالت غير هيك طاهرة مش مؤمنة ففي ضبط بين إنما سألها ليعرف إذا في وعلى بناء على هذا الأمر ما محتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نحتاجش فبكون هذا اللفظ مخالف لهذا الفاتن نفهم تاريخ شو ما نحتاج بالنظر الرسول إذا من حيث اللفظ مخالف للألفاظ الأخرى ونحن من نشوف نقطة التعارض من الألفاظ، من نحن لسه من الله الحديثين، من ترى الله يديك من الله الحديثين نحن في طريق إجراء عملية إما نسميها ترجيح. لفظ على لفر أو تجميع بين ألفاظ كلها، فأنت لا تشبه النتيجة وتجعل منقدمة. ليس أنا من تولى مناعي لكن هل وصلنا النقطة هاي أنك أنت قد إنه ما في ما يكشف سؤال اين الله عن عقيدة المسؤول، فأنا اثبت لك عمليا هذا في وجه نظرك، لكن إذا أتينا إلى إنسان يعتقد او قد يعتقد ان الله في كل مكان يكشف هذا السؤال عن طويته هل هو موافق للشرع ولا مخالفه فحينما سألنا اين الله اجاب وهذا نحن نعرفه نلمشه لمشا اليد في هذا الزمان ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة من وجه هذا السؤال النبوي في عاخذتنا فنسمع الجواب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 هل أستطيع أن أهلا بالجواب؟ الجواب المعتزينه ها أما مش عارف عن المعتزينه أنو نخلونه أنا مش عارف أطن شو الجواب المعتزينه؟ أنا غير معتزينه لأنه يظهر أن ما أنت معرفه بآراء الفرق أقول نعم. شو جواب جماهير المسلمين؟ وشكرا جزيلا للزميل جبر ألا تؤمن بخوري عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لنفسه من الخير طيب لماذا حتى أنت القتل لو أن المسلمين كلهم اجمعوا على هذه الضلال الضلالة مو هذا السؤال كان الله يجيك هذا مستحبنا يجمع المسلمين على هذا أنا قلت لو كل في ذلة العالم قالوا يا أخري إيش من قلت من الصلاة فعن الاهتمام بوضع المسلمين إلى القرى انه لو جماهير المسلمين قاروا بهالقول وهناك قول الصواب فأنت به هذا موضوع سؤال هذا موضوع نقاش ما هذا موضوع سؤال ولا موضوع نقاش لذلك ارجوكم ما تضياغين الوقت فهمني ما فهمت السؤال بجوء فهمت يا اخي الله يجيش يعني احيبت اني ما فهمت لا انا جواب على فعن الخاف اتفهمني الله يزيك انا اقول نعم اليوم الانسان يعيش في مجتمع يجب ان يعرف خير من شره عشان يهدي الناس للخير وينهاهم عن الشر الان من حيث التجربه اذا سالتم بل ما سالتم لان ما اتفقتم معنا بعد نحن اذا سألنا اين الله ياتي جواب ولا يأتي ياتي جواب ياتي جواب بارك الله الان انا اسال حد علمك ماذا يكون جواب من جماهير المسلمين كانوا من خاصة ولا من عامة هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم؟ من عام بجوز على جهنها تقول الله في كل مكان وإن تدري الخطوط هذا أما الخاصة بجوز يكون متنبئ لها الأمر بوجوده على العقيدة وينفع الله أن يستعمل كلام السياسيين بوجود بوجود الله يجيكون، ناس يعلن يحكي عن الواقع لا يغريك. الواقع غير مضبوط فينا تقول الله في السماء، فينا تقول الله في كل مكان، فينا تقول الله موجود بنا مكان. جميل عندنا. الله أكبر. عمتهم. الله أكبر. عمتهم تقول في كل مكان وعلى تفاصيله. الله, الله في ومع مره موجود في كل وجود شو رأيكم فيها؟ الله موجود في كل وجود؟ هذا هذه حلولها؟ حلول. نعم. حلول. بس الحضور لا علماء الكفر. وهو الحلو يبقى ما هو إلا كفر خير إلا كفر يا الله أختدي الآن أسألك لا. أنتو عقيدتكم ما هي أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود, موجود بلا, مكان. بلا مكان هذه العقيدة من قال بها الكتاب والسنة ما شاء الله ما شاء الله أنا أسألك الآن عن الكتاب والسنة أنت ما تستطيع أن تتسلق على الكتاب السنه حتى تبني الكتاب السنة أنت مثل إمرأة آنفة سالتني عن الحجاب والخمار الآخرين قالت والله وحشاً قلت انت علمي قالت لا أنا تغيري به تغيري به ما تسلق إياه في الهواء بالحقيقة أنت بارك الله فيك رأساً من الكتاب السنة انا عمي شلات ما بهذا من هذا علم مش ما هو الدليل يعني ما علم في هذا الكلام ما بهذا الكلام انا في عقيدتي بالنسبه لا استت اللي قال ولا اشترط لي انه عشان اثبت عقيدتي اجيب اقوال الناس الله أكبر. يعني أقوال الناس الناس أقوال العلماء أو كذا مش شرط أني فيها إذا انت ما تتبع العلماء مش شرط. انا انا مش متعبد العلماء أنا متعبد الكتاب الصنة. والكتاب السني من اين تحصله اليس من طريق العلماء والله يعنيك اي اذا أنت لا تستغني عن العلماء أولا لا تستغني عن العلماء ومن الان يتبين لك المقدمه السابقه وخطورتها واهميتها الان انت أصحت حقيقه ان الكلام السابق لا يقيم عندكم حينما رجّت الشغير إلى المهتجلة هل يأخذون بأقوال الشراف؟ لا أحسن الجواب فأنت إذا لا تحسن الجواب بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب فأطلق بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء لا قلت مثلا اخذ بأقوال الصحابة دوما بعدهم اخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعده من التابعين اخذ باقوال هؤلاء وهؤلاء ولاني والمشهورين ايش ما في انت, يعني أنا أنت قلت كلمه عامه نعم قلت يعني كلمة كلمة عامة يعني انت كل كلمة عامة انا لا اخذ باقوال الناس يعني, مش في يعني مش هاي هاي هاي. مش هذا خضيه في الكتاب السني التلخيط من نوع عند آهل الحديث هل هو معلومة أن أقد عنه؟ معلومة إذا كان هو الآن يعطيك دول الكلام أنت وخاصة أنك ما شاء الله من الدمية ما علي شيء ما علي شيء بس ما أريد هيك وهيوه بتريد أنت كاستمر تفهم خطأك في جوالك السابق بس إذا وجدت حراجوه أرد حوله لا أريده أنا ما لأريده مانع لكن لا ما أريده هي. إذن كهك الان الآن يا أخي بارك من لنخطأ بمكان أن لا يعتد العالم وليس طالب العلم فضلا عن طويلة العلم أن لا يعتد بكلام العلماء انا هذا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها ووضوءك وما شفته احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرجل ولا على صفه صلاة الرجل وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء كيف تجي تقول انا لا اخذ بكلام العلماء سامعك الله هذا اولا هذا اولا, هذا أولا, هذا أولا كان <تصفيق> هذا أولا ثانيا لو سالتك أنا لا تعطيني جواب واضح جدا أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنه بدون استعانة بأهل العلم هذا اللي أنا طردته وصدق يعني طبق الخبر الخبر فإذا كيف تجي تقول انا نبهني ادعما شو نبه انت طريقه فجانا كلامي. انا كلامي انا باين لك كلامي كالتالي لك انه يعني كلام الناس عندي مش مش مش, مش بمقام لا انت هذا العلماء ما عن الناس عنك عن كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبة حجية اذا عرضتها انا سألتك عن المرتبة مش انا سألتك عن المرتبة بسه ما اجي دورك ما شمع الرجل ماشي. ما شمع الرجل مصرح. مصرح. انا مصرح. ما شألتك عن الحج الحجي. قلت لك انت الآن هل تستطيع ان تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون ان تستهيب العلماء فاذا ايش معنى كلامك السابق فأنا برجع الآن أعفو الله ما سبق برجع الآن لسؤالي هل أنت حدت عنه بالجواب القطع فأقول لك من يقول بقولكم من العلماء أعرفت الآن كيف نرده كل ماشي شيء سلسل بعض وآخر برقاب بعض بينما أنت تتهم الآن نعم الآن أنا, أ... نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أنا أقول من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان من الذين يقولون هكذا التحول للجاهة للأخ عبد الرحمة سمحني اي بس محلق ليش لا انه هو عملي حالة يبقى للجاهة ليش ما بتفرق انا معي لانه كل المصود انه تكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو على بصيلة وبني وبنيت هات نشوف بدنا تجعب عن اي سؤال والله اللي بتجننا ايا ان شاء الله نعم اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم وهو ما هو سؤال هو من يقول بقولنا لمسألة نشي المكان عن الله عز وجل من يقول بما تقولون اه عبارتك لا اه لا. شو عبارتك انا ما سأبع لا الله عز انا اعيد عبارتك الله اكبر الشيخ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال عيد الله الله موجود بلا مكان انت قل انت قل ادخل من ان يقول ان الله موجود بدون مكان ايواء معلش الجواب معلش معلش هذا انه من يقول بقولنا عندما رسول الله عندما تسالئ النبي الرسول الجاريه اين الله هذا ولا بدك السؤال هذا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هذا هذا جواب ما حد لسه انت طب معلش كمان معلش سؤالك كمان معلش ما لك علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته فبدي اعرف يعني ارد استغفر <تصفيق> <في> الله <تصفيق> استغفر <لا إلا تصفيق> الله لا الا هو قول لا يجوز الكذب لا يجوز انا لا ابراهيم لا لأ بيكذب حتى يكتبه الله سبحانه وانا هم نبج غير الكلام انا عمي يسلف انت من الذي يقول بقولكم بقول عائشة أنه أنا موجود الله موجود في هذا المكان. أنا ما حكيته. هو الأخ علي. علي. ما من اللي يقول بدي أحدث عدة الغزالي. الإمام الغزالي. رحمه الله. رحمه الله. وقبل الإمام الغزالي. قبل الإمام الغزالي. البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان في في كتاب الاسماء في شعب الايمان أعتقد نعم انا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق ما لو ان في لخبطتنا احنا هسه هاي ما العدل انت بتحتاج البيهقي نعم هذه شرح البيهقي, نعم. البيهقي. في بيهق لوحده البيهقي غيره لسه باقي لا زمان جبت غيره، لا بل... أنت، إحنا لسنا قابلين نعم نعم نعم يعني، ما لك ما الله يقول وجل الله موجود غير مكان، من المكان، طالع. نعم، أنتم تأخذون الكلام اذا صح هذا وانا ابدأ الان البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى من في السماء اي فوق السماء هكذا يقول البيهقي لكن انا اشألك الان اين الدليل ان الله عز وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منصوصة لاسمه هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن او في السنة ارجو ان يكون جواب نعم او لا ثم اشرح الى مطلع الفجر هل انه نفذت نفذ المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة ام لا؟ لا ما هذا فقط كمل سؤالي أرجو ان يكون جواب نعم او لا إنما إنما الله يهديك الجواب شيء الله يهديك طيب منا طيب الله ما هذا كلام مو صحيح ابدا صحيح. لا صحيح قلت لك المسري على كلامي انا اسأل ما شئت لألك نعم او لا انا بكثرت نعم يسال في ما فيها جاء عن مثلا ما سال اسئله الشيخ علي عن... اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك علي وغيره من البشره والشهيد عن انا وجابك عن كل شيء عن الشرع مثلا إذا سالنا رجل فنان مثلا <تصفيق> <تصفيق> انك لا يا جماعة والله انا اشجع عليكم مبادئ الادوم تعرفوا وبتكل تطلعوا للسماء وتقولوا اوه السماء ولا لا لكن تعلموا مبادئ العلوم لا يوجد اي سؤال الا دوج ربنا او لا المهم المهم الوهدان لو ما هي اركان الايمان ماذا انت واذا يجوبي نعم نعم او لا بدو يبين يقول ان واحد اثنين هيك <تصفيق> الله اكبر هذا الله اكبر هذا هذه حيث ما اشرفت يا رخين خير ان شاء الله نعم ما على او نقول هل قولكم بلا مكان في عليه؟ في نقطة يا شيخ لا نحن المسألة بالأفضل ما كنا جاء الناقش فيها نحن جاء المسألة وحدة فالشعب فينا السؤال هذا ما تشعب معنية ليش أي أي مسألة كانوا جاي من أجلها أن في بالكم هاي المعقيدة لا، بدنا نح نحن محذرين من ما يعني موضوع معين ماش بيخرج عنه. لحد الآن معناتف بتحكي لنا مقدمات مقدمات است دخلت لموضوع آخر است لا لا نحن نفهم ليشنا في المقدمات, في المقدمات. لا هذا غلط هذا غلط أي مقدمات شاهينا منها نحن لا في العقيدة أين الله أنتم تكذرون أين الله وتنكرون أن الله في السماء خلينا نحصنه نعم اكثر لي اسهل وانا ارد لك هل كتاب الله هذا سؤال الله يديك بس انت إن ما سالت كيف هذا السؤال اسمع انا السائل موش انت احنا بدنا قسمتين نتناقش بموضوع يصل الحق يا اخي نتناقش شر لو نسال انا مو سالك شو جوابك بعدين اسالنا شي ايوه جوابك يا راك تريد السؤال انت حتى بدنا مره كبره يا ريت ما نسال الله يرضى الناس اللي يروحون على ناس هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بهذا المعنى؟ بهذا المعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نقرأ بآية واحدة. لا نجيبهم كلهم حتى شوف, شوف شوف شوف شوف فارو. الله واسع الله اكبر الله واسع الله الله لا هو ما هو بجوز يعني غير ما لا قمة البحث العلمي الله اكبر <تصفيق> الله اكبر صلى <عليك تصفيق> الله عليه هذا سنه الله عز وجل قال في كتابه فات الله بنيانهم من القواعد هذه ايه ظاهر يعني مفهوم الايه هيك اللي, اللي الاولى بلا أعتقد بأن الله عز وجل أتا بنيان قوم سمو على على أتات ب ببيوتهم. الله يزيد. هاي آية. الله يهديك <تصفيق> بس شو دلية الآية بس كمان. أنا مستنكث في كلامي. نخلص من الايه اي وين في الايه الله <تصفيق> عم تقولي بس الله يهديك وانت قلت لي لا خلصنا ما فيش خلصنا جبت لا عمل لي الله يهديك في الايه في اي غيرها ما بدي بدي الله لا في الله يهديك الله الله يعدي. ضبطت لك يا. لا ما. أخ. صحيح. بدي, أنا بدي تحت وجهة نظري كاملة. لا. لا قبل وجهة, لا. لا. لا. لا. وجهة نظرك كاملة. من استدلالك في, في الآية من الاستدلال في الآية. وين في المكان في الآية؟ وين في المكان في الآية الله عز وجل هون في الآية هاي. وإحنا بدنا نستدل لحد الان اثبت بانه بقتل إنه في تحت في في آية أخرى في آية, آية, آية, آية, آية, آية أخرى بدي أجيلك كل الآيات هذا يا أبو الحارس هذا مو خرج إلا قصة ذاك الأزهري لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري احنا لا لا ما, لا لا أنت ما أنت ماشي على خطتهم إما أنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا بالله أنا لا أستطيع تخرج وإن كنت خرجت مراهة تكرارا لأننا لست عليهم بالمسيطر أنت حر لكن عن غير ذلك الآية الأولى ليس فيه ذكر المكا... المكان اسمع ليس فيها ذكر المكان لا سلبا ولا اجابة كلامك صحيح ها كلامك سليم اسحك اشح... كلامك بذا لا لا لا كلامك سليم مجموع يا رحمة حول الايام بسواري لا لا لا لا, لا. المحيط <تصفيق> الشيخ الشيخ الدعاء انه بيعرف وجه نظري ما عرفها للأسل <تصفيق> لا حول ولا أخوتها الا بالله الله اكبر الله أكبر تفقه قبل أن تشوهوا الله أكبر خليني خليني أكمل اللي نظر لا لا أكمل مثل الآية وين المكان سلبا أو إيجابا لا بتخطئ لا لا حبيبات من خط... لا حبيبي عدة آيات قال ماشي أعطيني آية دي كله آيات فيها دليل أنا بقول كله عدة آيات ما قلت له آيات لأنك نفوت على الآية أنا بجيب لك آيات الله أنا بجيب لك آيات أنا بدي كل الآيات أنا بجيب لك آيات في إثبات المكان وريش لله مكان راح يجيب لك آيات نعم إسمع بس راح يجيب لك آيات في إثبات المكان لله وريش لله مكان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كلهم من عند الله كمل الله أبوه إنا